فدعا ربه أني مظلوب وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن ياذن الله لمن يشاء ويرضى الذين لا يؤمنون بالاخره لا يسمعون لا يسمون الملائكه تسميه لوث وما لهم به من علم يتبعون الا الظن وان الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عما تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم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 ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر نثم والفواحش إلا اللمى إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذا شأكم من الأرض وإذا تموأ جنة وإذا نَطْفَةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تَذَرُنَّ أَنفُسَكُمْ وَآلِهَتَكُمْ وَأَلَمْ بِمَنِ اتَّقَى أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى وَأَعْطَى قَلِيلًا وأكدا أعنده علم الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى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 وأن إلى ربك المتها وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر ولوثا من نطفة لذا تمنا وأن عليهم نشأة نفرا وأنه نُحِيِّ وَأَغْنَى وَأَغْنَى وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعَارَ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عادًا لُّولَا فَمَا أَبْقَى من قَبْلُ إن هم كانوا هم أظهم وأقضى والموت فيك في تأهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمالى هذا نذير من النذر الأولى أزفت لازفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله فاسجدوا لله واعبدون اقتربت الساعة وانشق القمر وإي رواية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباب استجر حكمة بالغة فما تغني نذر فتول عنهم يوم يدعوا إلى شيء نكر خش أن غصارهم يخرجون من لجداث يخرجون من الأجداث كأنهم جراد متشف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 مدكر. كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأني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 اِذَا اللَّذِي فِي ظِلَالٍ وَسَرَّ أَوْلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِمْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ مُشْرِ غَدًا مَنْ الْكَذَّابُ الْمُشْرِ إِنَّ مُرْسِلَ فِتْنَةً لَهُمْ وَنَضَّأُهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كل شِرْبٌ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 كذبت أو ملوق بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوق نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر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 ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء لفرعون آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر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 ولقد أهلكنا أشياءكم فهل من مدكر وكل شيء فألوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين ألعمت عليهم غير المغدوب عليهم ولا سبح اسم ربك لعلا الذي خلق فسوى والذي قدر فهدا والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى. إلا ما شاء الله إما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 لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ قُلْ بِرَبِّ الفلق وَمِن شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِن شَرِّ غَاسِتٍ إذَا وَقَبَ وَمِن شَرِّ نَفَّاسَاتٍ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَسَدٍ إذَا حَسَدَ قُلْ عُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَى هِمْ